حميم عين سينقاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العديد الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو الْعَلِيُّ العظيم تَكَادُ السماوات يتفطرن من فوقهن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 حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها 114. ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه 115. فريق في الجنة وفريق في السعير 116. ولو شاء الله لجعلهم أمة وآل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 قَذَتْ وَإِلَيْهِ أُذِيْب